شيء. كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم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 فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ البر الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء الكافرين وما أعد لهم من العذاب في نار جهنم نتيجة لكفرهم بالله عز وجل ونسيانهم البعث والنشور وما امامهم من امور يوم القيامه لما ذكر جزاءهم وعذابهم ذكر جزاء المتقين المؤمنين بالله عز وجل الذين آمنوا بالبعث والنشور والجنة والنار فاستعدوا لذلك بالإيمان والأعمال الصالحة وهذا مضطرد في القرآن أن الله جل وعلا إذا ذكر النار وأهلها ذكر الجنة واهلها من أجل أن يتذكر قارئ القرآن فيكون إذا قرأ إذا قرأ الآيات التي فيها ذكر النار والعذاب خاف خاف من رب ان يكون من أهل هذا في المستقبل المؤلم فعمل بطاعه الله عز وجل ترك الكهر والمعاصي واذا قرأ الايات التي فيها ذكر الجنه واهلها فانه يرجو ربه عز وجل ويتعلق قلبه ب الجنة فيعمل لها فيكون دائما بين الخوف والرجاء لا يخاف فقط حتى يقنط من رحمة الله ولا يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله ومن عذاب الله يكون بين الخوف والرجاء فإذا خاف ترك الأعمال السيئة من الكفر بالله والمعاصي وإذا رجا حمل الأعمال الصالحة التي تؤهله لرحمة الله عز وجل هذه هي الحكمة من تجاور الآيات آيات الوعد وآيات الوعيد في القران الكريم ففي هذه الايات يقول تعالى ان المتقين ان حرف توكيد ونصب حرف توكيد ونصب تنصب المبتدا وترفع الخبر ان المتقين فالمتقين اسموا ان منصوب وعلامه نصبه اليه نيابه عن الفتحه لانه ملحق بجمع المذكر السالم والمراد بالمتقين الذين اتقوا ربهم واتقوا عذابه اتخذوا وقايه تقيهم من ذلك وهي الأعمال الصالحة فإنه لا يقي من عذاب الله ولا يقي من النار ولا يقي من غضب الله إلا الطاعات والأعمال الصالحة فهم تخذوا وقايه من طاعة ربهم عز وجل تقيهم من هذا المصير المؤلم الذي صار إليه من لم يتق الله عز وجل إن المتقين في جنات جار مجرور تعلق بمحذوف خبر خبر ان إن المتقين في جنات تقديره كائنون, كائنون في جنات لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنون أو مستقرون في جنات والجنات جمع جنة وهي البستان الملتف بالأشجار والأنهار والمساكن البهية هذا مقابل هذا مقابل ما أخبر عنه في كفار وأنهم في جهنم وفي النار يوم يدعون إلى نار جهنم دع هذه النار التي كنتم بها تكذبون أما المتقون فإن الله أعد لهم الجنة بل هي جنات متعددة جنات متعددة وبعضها فوق بعض فأهلها درجات عند الله سبحانه وتعالى بعضهم فوق بعض في منازلهم حسب أعمالهم في جنات في جنات هذا من جهة المكان والمستقر ونعيم أي سرور نعيم من جميع النواحي فالمكان مكان طيب ونفوسهم مرتاحه متنعمه جمع الله لهم بين حسن المسكن وسرور النفس فإن الإنسان قد يكون في مسكن طيب ولكنه مهموم وليس طيب النفس خائف أما أهل الجنة لا يكونون في نعيم لا يكدر عليهم شيء الدنيا وإن <تصفيق> ازدهرت لأصحابها بمآكلها ومشاربها ومساكنها إلا أنهم ليسوا في نعيم وليكونون مهمومين وتكذرين خائفين من ما يصيبهم في الدنيا من الأمراض والأسقام والهرم والعدو، فالإنسان في الدنيا ليس بآمن أما أهل الجنة فإنهم آمنون من كل ما يكذب في جنات ونعيم تنعمون في هذه الجنة ويسرون فيها سرورا دائما لا ينقطع ولا يخافون لا يخافون موتا ولا هرما ولا مرضا ولا عدوا آمنون من كل النواحي متنعمون بما أعطاهم الله عز وجل فاكهين بما أتاهم ربهم متبهجين فاكهين يعني متبهجين بما أتاهم ربهم لأنهم ليس عندهم ما يكدرهم فهم يتفكهون فيه في الجنة أما في الدنيا فالإنسان قد يكون عندهم لذات عندهم لذات لكنه مريض أو مهموم فلا يتفكه بما هو فيه أما أهل الجنة فإنهم يتفكهون بما اعد الله لهم فاكهين بما اتاهم أي أعطاهم ربهم اعطاهم ربهم وهذا ما دام انه عطاء من الله فانه يكون جزلا ليس كعطاء الناس والملوك والأخرياء وإنما هو عطاء من الرب سبحانه وتعالى الذي لا تنفد خزائنه ولا يعجزه شيء الذي يتفضل ويتكرم على عباده بما آتاهم عبهم ما أعطاهم على الشيء أحد غير الله سبحانه وتعالى وأيضاً إنما أعطاهم الله هذا تفضلاً منه وإحساناً منه إليهم لم يستحقوه بعملهم لأن عملهم مهما كان فهو قليل ولكن العمل الصالح سبب لدخول الجنة سبب لدخول الجنة كما ان الاعمال السيئه سبب لدخول النار فالاعمال انما هي سبب واما العطاء فهو من الله جل وعلا فضلا منه واحسان بما اتاهم ربه فاكهين بما اتاهم ربه ووقاهم ربهم عذاب الجحيم وقاهم ربهم عذاب الجحيم حتى يكونوا في سرور دائم ما يخافون من النار لا ما يخافون انهم يخرجون من النار من الجنه لا يخافون انهم يخرجون من الجنه ويحولون منها الانسان في الدنيا وان كان في قصور و وفي خبور وسرور لكنه يتحول منها إما بالموت وإما بيد الأعداء وإما بالفقر فهو عرضة للتحول ولا يستقر ما ترون أحد دام في هذه الدنيا مهما اوتي ما ترون أحد دام واستقر فيها بل إنه سريع الزوال إما بموت وإما على يد عدو وإما بفقر وحاجة أو كبر وهرم فهو لا يدوم له سروره وانبساطه وغناء وصحته <تصفيق> فأهل الجنة وقاهم عذاب الجحيم لا يخافون انهم يخرجون مما هم فيه إلى ضده أبدًا ووقاهم عذاب الجحيم فهو الواقي سبحانه وتعالى لا يقي من عذابه إلا هو لا يقيك أبوك ولا نسبك ولا أسرتك ولا مالك ولا جنودك ولا قوتك ما يقيك إلا الله جل وعلا. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم النار التي دخلها الكفار فهم إذا رأوا الكفار يعذبون في نار جهنم فإنهم لا يخافون أنهم يحولون معهم ابدا آمنون بأمان الله سبحانه وتعالى وقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا أي يقالوا لهم كلوا من ثمر الجنة واشربوا من شرابها من الماء الغير الآسن واللبن الذي لم يتغير طعمه والخمر والعسل المصفى والخمر اللذيذة التي لا غول فيها ولا تأثيم كما يشربون من أشربة الجنة الصافية اللذيذة التي لا مكدره فيها كلوا مما أعطاكم الله هذا أمر إباحة قالوا لهم كلوا إذن من الله جل وعلا أذين لهم أن يأكلوا واشربوا من شراب الجنة بأنواعه كلوا واشربوا هنيئا هنيئا أي الشراب والأكل ليس معه منغص ولا مكدر وفي الآية الأخرى هنيئا مريئا سهلا لا غصة فيه ولا مكدر ولا يخافون انه ينقطع ما يخافون أنه ينقطع هذه المعاتل أو هذه المشارب كما في الدنيا الإنسان يخاف أنه ينقطع ما معه أو ينفد او الماء أو الماء أيضا يغور او ينفد الماء الذي معه ويهلك من العطش الجنه لا ما يخاف أن ينفد ما فيها ولا أن ينقطع أبدا ابد الاباد <تصفيق> بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة فالباء هنا سببية وليست باء العوض فالجنة ليست عوضا عن العمل وإنما الجنه تفضل من الله جل وعلا وإنما العمل سبب لدخول الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة فالجنة لا تدخل بدون عمل لا تدخل الجنة بالتمني أو الرجاء المجرد من دون عمل فالذي يرجو الجنة يعمل لها أما أنه يرجو فقط ولا يعمل هذا صفة المفاليس العاجز من اتبع نفسه وتمنى على الله الأمان الجنة لا تدرك بالتمني ولا بالرجاء فقط من دون عمل ولهذا قال بما كنتم تعملون فالذي يريد الجنه يعمل لها ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكور فلا بد من العمل العمل الصالح الخالص لوجه الله عز وجل الخالي من البدع والخرافات والمحدثات وانما عمل صالح خالص لله وخالي من البدع والمحدثات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو العمل الذي يسبب لصاحبه دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى بما كنتم كنتم يعني في الدنيا هذا شيء ماضي فالعمل إنما هو في الدنيا الآخرة ليست دار عمل وإنما الدنيا هي دار العمل ولهذا يقال الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء لما كنتم في الدنيا تعملون من الطاعات والقربات ثم قال جل وعلا متكئين يعني جالسين على سرر جمع سرير ما يجلسون على, أرض على الارض وانما يجلسون مرتفعين على سرر اكراما لهم متكئين على سرر جمع سرير ولا يعلم صفة هذا السرير وجماله وحسنه الا الله سبحانه وتعالى ما هم سرير الدنيا على سرر مصفوفه على سرر مصفوفه بعضها الى جنب بعض من اجل ان يانس بعضهم ببعض ويتانسون في المجالس على سرر مصفوفه متساوية ليس بعضها مائلاً عن بعض أو مرتفعاً على بعض وإنما هي متساوية إذا جلسوا عليها تقابلوا على صور متقابلين بالوجوه لأجل تمام الأنس فيما بينهم على صور مصفوفة ليست مبعثره او مفرقه أي انما هي مصفوفة لجلوسهم حتى يأنس بعضهم ببعض لأنهم ليس بينهم حزازات ولا عداوات ولا شحنه كما بين اهل الدنيا ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين فهم يحب بعضهم بعضا ويانس بعضهم ببعض ويتنعم بعضهم بمجالسة في البعض الاخر ليس بينهم ما يكدر كما عند اهل الدنيا تكيين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين من تمام النعمة واللذة الزوجات الزوجات من تمام النعمة وليست زوجات الدنيا عقد زوجناهم بنساء بل قال بحور حور يعني الحسان التي فيها حور في عينيها وهو شدة البياض مع شدة السواد وذلك اجمل ما يكون في العين حور جمع حور حور عين عظام الأعين جميلات وزوجناهم بحور عين كل واحد له زوجات في الجنه من الحور كثيرات حور عين ما ما ذكر العدد ما ذكر عدد الزوجات لانهن كثيرات وزوجناهم بحور بحور عين ثم ذكر ثم ذكر اكراما اخر لهم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم هذا من تمام السرور من أجل أن تقر أعين الوالدين بالأولاد واجتماع الأولاد والوالدين حتى تقر أعينهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فالله يرفع الابناء الى منزله الآباء من اجل ان تقر اعين الآباء باولادهم لكن بشرط الايمان أن يكون ان تكون الذريه مؤمنه الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم في المنازل والجنة وهذا يستدعي من المؤمنين أن يربوا أولادهم على الإيمان أن يربوهم على الإيمان من أجل أن يجمع الله بينهم في الجنة وتقرى اعينهم بهم في الجنة أما إذا اهملوهم وضيعوهم ربما أنهم يكونون كفارا أو عصاة فيفرق الله بينهم في الآخرة يفرق الله بينهم في الآخرة فالاجتماع بين الآباء والأولاد إنما هو خاص بالمؤمنين أما إذا اختلف الدين فصار الآباء على دين والأبناء على دين آخر فإن الله يفرق بينهم فهذا مما يؤكد على الآباء الحرص على تعليم اولادهم الإيمان وتربيتهم على الإيمان حتى يلحقوا بهم في الآخرة هذا سبب هذا سبب يعملونه والله جل وعلا كريم لا يضيع جهدهم وحرصهم على أولاده فالأبنى لحقوا بالآب تفضلا من الله وإلا هم لم يساووا الآبى في الأعمال لكن الله تفضل لأجل إكرام الآبى فالحق بهم ذريتهم فضلا منه وإن قصرت أعمالهم عن ذلك يعني قصرت أعمال الأبناء أو الأولاد ذرية قصرت أعمالهم فإن الله جل وعلا يجبر ذلك برحمته وفضله فيرفعهم مع آبائهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريته فصلاح الاباء صلاح الأب يمتد أثره على الآبنان في هذه الآية الكريمة وكما جاء في سورة الكافر في أصحاب الجدار الأيتام الذين كان مالهم تحت جدار فأراد الجدار ان ينقض فأقامه ذو القرنين محافظة على المال محافظة على المال لأجل أن يخبروا ويأخذوا مالهم بسبب أن أباهم كان صالح وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالح فاراد ربك ان يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك فاذا صلاح الآباء انتفع به الابناء هذا في الدنيا وكذلك في الاخره والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان بهذا الشرط بايمان الحقنا بهم ذريا كما ان صلاح الأبناء ينفع الاباء قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعونه فدعاء الولد الصالح ينفع والده الولد الصالح اما الولد الفاسد فلا ينفع اباه لا حيا ولا ميتا فاسد ثم قال وما ألتناهم من عملهم من شيء ما نقصنا الآباء واخذنا شيئا من عملهم واعطيناه الابناء حتى يرتقوا الى درجتهم العملهم موفر عملهم موفر لهم ولكننا ألحقنا بهم من تكرماً من الله جل وعلا على الآباء فالحاق الأبنى بالآباء في المنازل في الجنة إنما هو تفضل من الله فلم يؤخذ من عمل الآباء شيء والأبنى لم يبلغوا هذه المنزلة وانما الله تفضل عليهم فرفعهم فضلا منه واحسانه وما التناهم يعني ما نقصناهم اي ما نقصنا الاب من عملهم من شيء من شيء هذه تاكيديه من تاكيديه الاصل وما التناهم من عملهم شيئا مفعول لكن زيدت فيه من للتاكيد مالتناهم من عملهم من شيء أي شيء ولو كان قليلا فالله جل وعلا وفر للهذا أعماله ثم قال جل وعلا كل امرئ بما كسب رهين اي محبوس على عمله كل نفس بما كسبت رهينه اي محبوسه على عملها فالعمل لعامله لا ينقص منه شيء ولا يؤخذ منه شيء للآخر وإنما الله تكرم على الأبنى الذرية تكرم على الذرية وتفضل عليها ورفعها إكراما للآبى وتفضلا على الذرية كل مرء بما بما كسب لما كسب رهين أي مرتهن محبوس بعمله ثم قال جل وعلا وأمددناهم اي أهل الجنة أمددناهم المتقين الذين سبق ذكرهم الضمير راجع إليهم وأمددناهم أي المتقين أمددناهم أي واصلنا العطاء لهم مدد من الله لهذا الرزق فلا ينقطع ابدا العاده ان الشي اذا ين ينفد اذا شرب ينفد الجنه لا ما ينفد فيها شيء بل ان الله يمده دائما وابدا تواصل امددناهم بفاكهه ما يتفكه به من أنواع الفواكه اللذيذة ولحم مما يستهون لحم الجنة ما هو من لحم الدنيا لحم الجنة لحم اللذيذ الطيب وهو لحم الجنة وفي الآية الأخرى لحم طيب من طيور الجنة ولم زدناهم وَلَحْمٍ ولحم مما, مما وَأَمْدَدْنَاهُمْ مما وَلَحْمٍ ولم زدناهم بفاكهة ولحم مما يشتون ما تشتهيهم أنفسهم به ولا يملون العادة إن الإنسان إذا أكثر من أكل شيء يمل الجنة لا ما يمل ما يمل من أكل الشيء أو الشرب من الشيء لا يمل لانه لذيذ دائما وأبدا لذيذ دائما وأبدا ثم قال ذاكرا الشرب لما ذكر الطعام لما ذكر الطعام هو الفاكهة واللحم ذكر الشراب فقال يتنازعون فيها كاسا يعني شرابا والكأس هو الكوب المملوء الكوب المملوء بالشراب فإن لم يكن فيه شيء فلا يسمى كاسا لا يسمى كاسا إلا إذا كان مملوءا بالشراب تنازعون فيها كاسا أي شرابا من الخمر من خمر الجنة ليست مثل خمر الدنيا خبيثة خبيثة المذاق مرت الطعم منتنت الرائحة سيئة الأثر على الصحة وعلى العقل لا خمر الجنة منزوع منها كل الآفات التي في خمر الدنيا إنما تشترك معها في الإسم فقط في الإسم وهو خمر لكنها مختلفة تماما ليس فيها من الآفات التي في خمر الدنيا شيء ولهذا قال من خمر لذة للشاربين وفي هذه الايه لا لغو فيها لان عاده اللي يشربون الخمر يكون بينهم لغو في الكلام ولغط كلام بذيء وكلام هرى ليس به فائده يهدون كالمجانين يهدون يتكلمون كلام لغو لا فائده فيه الجنة لا خمر الجنه لا تؤثر هذا لانها طيبه لا لغو فيها ولا تأثيم لأن شارب خمر الدنيا يلحقه التأثيم ويقع في الإثم قد يزني قد يفعل اللواط قد يقتل النفس لأنه نزع منه العقل الذي يتميز به فصار يقع في الآثام والعياذ بالله سبب خمر الدنيا خمر الآخرة لا ليس فيها تأثير وفي الآية الأخرى لا يصدعون عنها لأن خمر الدنيا تصدع الرؤوس خمر الآخرة لا يصدعون لا يصيبهم لا, يصيب... لا يصيبهم صداع ولا ينزفون لا ينزفون لا ينزفون في الآية الأخرى يعني لا تنزف عقولهم ولا تنزف أموالهم خمر الدنيا تنزف العقول وتصدع الرؤوس وتتلف الأموال خمر الآخرة ليس فيها أي ما ضرها ومفسدة فهذا هو فرق ما بين خمر الدنيا وخمر الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة عقوبة, عقوبة له كما في الحديث يحرم من خمر الآخرة الطيبة لا لغو فيها ولا تأذين ويطوف عليهم, يطوف عليهم غلمان لهم يترددون عليهم غلمان شباب يخدمونهم من شباب الجنة الغلام هو الصغير والمراد من شباب الجنة يخدمون أهل الجنة ويحضرون لهم طلباتهم يطوف عليهم غلمان لهم لهم دائماً وابدا يملكونهم وليس مجرد أنهم يحضرون ويروحون أو أنهم عارية من أحد أو أنهم مستأجرون لا لهم غلمان لهم يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون لؤلؤ هو الذي يستخرج من البحر وهو مادة مادة تستخرج من البحر ثمينة ثمينة جميلة يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان يخرج في الصدف ما هو يخرج يعني بارز وانما هو مصون مصون في الصدف هذا هذا اللؤلؤ البحري الجنه كذلك كانهم لؤلؤ مكنون في الصدف ما تبين للهوى والشمس وتغير لونه لانه في, في نعيم في نعيم فنظافة الخادم وجمال الخادم مما يدخل السرور على المخدوم خلاف ما لو كان الخادم سيء المنظر آآ آآ غير نظيف في ثيابه ولا في ملابسه فإنه يكره المخدوم هؤلاء لا قل لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون في الصدف لم يتبين لما يغيره ويحيله من من حاله الحسن الى ضدها كانهم لؤلؤ مكنون نعم لبعدها واقبل بعضهم بعدما يتناولون هذه الطيبات من المشارب والمآكل يقبل بعضهم على بعض في الحديث يتحدثون يقبل بعضهم على بعض على مجالسهم وسررهم حدثوا بعضهم بعض من اين حصلنا هذا النعيم من يقولون كيف هذا النعيم كيف حصلنا عليه تذكرون ما كانوا عليه في الدنيا اقبل بعضهم على بعض يتساءلون يسأل بعضهم بعضا متعجبين من هذا النعيم وهذا السرور كيف حصلوا عليه وما هو السبب في حصولهم عليه يتساءلون قالوا اننا كنا قبل يعني في الدنيا في اهلنا مشفقين في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله فهذا هو الذي سبب لهم أنهم خافوا في الدنيا من العذاب فعملوا الأعمال التي تنجيهم من العذاب تحدثون بنعمة الله عز وجل ويذكرون أنهم حصلوا على هذا بسبب أنهم كانوا في الدنيا خائفين أما لو أمنوا من العذاب في الدنيا فإنهم لم يتجنبوا السيئات والذنوب والمعاصي لكن الله من عليهم فرزقهم الخوف إن كنا قبل في الدنيا مشفقين أي خائفين من عذاب الله فلذلك نجان الله منه بالأعمال الصالحة هذا تحدث بفضل الله ونعمة الله عليه نا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا شوف فمن الله علينا الذي نحن فيه هذا من من الله جل وعلا بسبب خوفنا من عذابه في الدنيا اما الانسان الذي يامن من عذاب الله ولا يفكر في العواقب فهذا يهيم في الدنيا ثم يأتيه الموت وهو على حاله فيلقى الله عز وجل وهو مفلس فلا يحصل على هذه الكرامة التي حصل عليها هؤلاء إن كنا قبل في آلنا مسفقين فهذا فيه أن الخوف من الله مطلوب والرجاء مطلوب فأنت تخاف الله وترجو الله جل وعلا تخاف وترجو الخوف يحملك على ترك المعاصي والرجاء يحملك على الأعمال الصالحة تجمع بين الخوف والرجاء لا كما يقوله الصوفيه الظلال إننا لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما نعبده لأننا نحبه فقط فهذا باطل بل يعبد سبحانه بالخوف والرجاء والمحبة جميعا ما يعبد بواحده فقط وانما يعبد بالخوف والرجاء والمحبه له سبحانه وتعالى وهذه طريقه الانبياء عليهم الصلاه والسلام انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويرجون رحمة أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا هذه طريقة الأنبياء والصالحين الجمع بين الخوف والرجاء إن كنا من قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا رحمنا وانجانا من العذاب ووقانا عذاب السموم النار السموم من أسماء النار العياذ بالله والسموم المراد بها الحرارة الشديدة ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعو شوف جمعوا بين الخوف والرجاء فخافوا من عذابه ورجوا رحمته دعوه سبحانه وتعالى دعوه أن يغفر لهم أن يدخلهم الجنة أن يرزقهم الأعمال الصالحة الدعاء هو أعظم أنواع العبادة إنا كنا من قبل ندعوه إنا كنا من قبل يعني في الدنيا هذا دليل على أن العمل في الدنيا الخوف والرجاء والعمل انما هو في الدنيا لأنه دار العمل من قبل قبل في أهلنا مشفقين إنا كنا من قبل ندعوه يعني في الدنيا والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يتكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة ولذلك لا يجوز أن يدعى غير الله لا يستغاث بغير الله من الأموات والقبور والأضرحة وغيرها وغيرها، وإنما الدعاء لله عز وجل، ادعوا الله مخلصين له الدين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلى آخر لا برهان له به، إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماهم كافرين والعياذ بالله. الذين يدعون غير الله كفار انا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته فمن بره أنه أدخلنا الجنة ومن رحمته أنه أدخلنا الجنة فهذا دليل على أن الجنة لا تنال بالعمل وإنما تنال برحمه الله وفضله سبحانه من الله علينا الشيخ قال من الله علينا فضل من الله جل وعلا البر الرحيم بسبب بره ورحمته دخلنا الجنة فضلا منه سبحانه لكن بأننا نخافه في الدنيا وندعوه في الدنيا فإنه سبحانه وتعالى رحمنا وبر بنا لأن الله لا يضيع أجر المحسنين فدل على أنه لا بد من العمل الصالح الذي يرجو رحمة الله عز وجل يعمل ولا يعتمد على الرجاء فقط إن هذا يسمى الرجاء المذموم الرجاء الذي ليس معه عمل هذا مذموم ولا ينفع صاحبه وهو تمني من التمنيات والرجاء والخوف الذي معه قنوط من رحمة الله هذا أيضا هذا أيضا ضرر على صاحبه المسلم يجمع بين الخوف والرجاء إنه هو البر الرحيم فمن أسمائه سبحانه البر وهو كثير البر وكثير الخير كثير البر وكثير الخير سبحانه وتعالى الرحيم المبالغ في الرحمة والرحمة من صفاته سبحانه وتعالى هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكراً عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قول الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته نجمع بينهما بما قلنا قريبا وكررناه مرارا وتكرارا أن العمل إنما هو السبب الباء سببية, سببية لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله يعني أن تكون يكون العمل ثمنا للجنة مثل تقول اشتريت هذه الدار بمليون, بمليون ريال الباء باء العوض اشتريتها بمليون ريال هذه باء العوض لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله باء العوض فالجنة ليست عوضا عن العمل لأن عمل الإنسان مهما كان فهو قليل ولا يكون ثمنا للجنة العظيمة إنما العمل سبب فقوله ادخل الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل باء العوض فليس الجنة عوضا عن العمل نعم أحسى الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل من الممكن أن يرى المؤمن الجنة والنار وهو في الدنيا أو يشعر بذلك؟ قد يرىها في الرؤية الدنيا ما يرى الجنة والنار لكن قد يراها بالرؤية أو يرى آثارها وهي شدة الحر هذا من نفس النار والفرح والسرور والروائح الطيبة وهذه من آثار الجنة فالجنة لها نماذج في الدنيا والنار لها نماذج في الدنيا نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا الحقنا بهم ذريتهم فسرها أحد العلماء فقال يشترط للحوق بالوالدين في الآخرة أن يكون الابن ساكن مع والديه في بيت واحد أما إذا خرج في بيت مستقل فلا يلحق بوالديه فهل هذا صحيح؟ ما أدري هو المفسر هذا أظن منه المتعالمين هل لازم يكون بيت واحد أب لازم يكون في بيت واحد نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا أن الجنة لا بد أن يعمل الإنسان لها ولا يد يقول أحسى الله إليكم تقدم معنا أن الجنة لا يدخلها الإنسان إلا بعمل ولا يدخلها بدون عمل فكيف نجمع بين ذلك وبين ذلك الرجل الذي أسلم في المعركة وقتل وقال فيه صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة وهو لم يسجد لله سجده. الإسلام ليس عمل إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله بصدق ويقين واشهد أن محمد رسول الله بصدق ويقين هذا عمل هذا عمل عمل بالقلب وعمل باللسان ولم يستطع العمل بالجوارح لانه مات لم يستطع العمل بالجوارح لكنه عمل بلسانه فنطق بالشهادتين وبقلبه فتيقن معناها واعتقدها هذا عمل نعم صلى الله عليه وسلم سماحت الوالد يقول السائل صلاح الأمهات دون صلاح الآباء هل يدرك الأبناء؟ نعم يقول صلى الله عليه وسلم صلاح الأمهات دون صلاح الآباء هل يدرك الأبناء؟ ندخل في قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمانه بإيمانه الذين آمنوا يحمل الآباء والأمهات صياد ما قال والآباء الذين آمنوا واتبعوا قال والذين آمن بعم الذين من الذين هذه عند الاصوليين من صياع العموم نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بل مقصود بالإيمان هنا الإيمان القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح هذا هو الإيمان نعم صلى الله وسلم سماحة الوالد يقول السائل هل من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو مسر عليها وهو مسلم فهل يحرم من خمر الآخرة متوعد بهذا قد يعفو الله عنه. من أهل الوعيد قد يعفو الله عنه وقد يعذبه يمنعه من شرب خمر الجنة الله اعلم المهم ان هذا من احاديث الوعيد نعم سماحه الوالد يقول السائل هل فواكه الدنيا مثل فواكه الاخره في الصفه والنوعيه والمذاق والشكل مثلها في الاسم فقط رمان في الدنيا ورمان في الجنه تين نخيل في الدنيا وفي الجنه فالاسمى مشتركه لكن الحقائق مختلفة مختلفة نعم أصلي الله عليكم صباحت الوالد لبن ماء خمر عسل مختلفة مختلفة الحقائق متفقة في الأسماء ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء الرمان والنخل والفواكه نعم أصلي الله عليكم صباحت الوالد يقول السائل هل للأولاد الذين توفوا قبل بلوغهم قبل بلوغهم سن الرشد هم الولدان المخلدون الذين ورد ذكرهم في الآية لا لا دليل على هذا لكن الولدان اللي ماتوا وهم صغار من الأفراط الذين يدخلون الجنة ويشفعون لآبائهم إذا كانوا أولاد مسلمين فأولاد المسلمين تبع لآبائهم ويكونون افراطا يشفعون لهم وأما أولاد الكفار فهؤلاء ليسوا مسلمين تبع لآبائهم لكن اختلف العلماء في مصيرهم في الآخرة اختلفوا في مصيرهم في الآخرة والصحيح أنهم مثل أصحاب الفترة مثل أصحاب الفترة يرسل إليهم رسول ويمتحنون فإن آمنوا دخلوا الجنة وإن كفروا دخلوا النار نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل المراه اذا تزوجت بعد موت زوجها لا تكون في الجنه مع زوجها الاول هذا سئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تزوجت في الدنيا عده ازواج فهل لمن تكون منهم في الجنه قال صلى الله عليه وسلم لاحسنهم خلقا تكون لاحسنهم خلقا نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ورد ذكر المتقين في القرآن الكريم كثيرا فهل المتقين في منزلة الأنبياء وما هو تعريف التقوى وكيف نحقق التقوى منزلة الأنبياء الأنبياء لا يصل إليها أحد لا يصل إلى منزلة الأنبياء أحد غير الأنبياء لكنهم في بالمنزلة دون منزلة الأنبياء وهم درجات كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين درجات فعظهم فوق بعض ف... وفي الآية الأخرى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الامه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وهم درجات في أعمالهم ودرجات في منازلهم في الجنة نعم أسلام عليكم يقول وما هو تعريف التقوى وكيف نحقق التقوى التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله هذه هي التقوى كما عرفها العلماء نعم اللهم عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل الرجال في الجنة يكونون بدون لحى لحاء؟ يقول هل الرجال في الجنة يكونون بدون لحى الله أعلم. الله أعلم. نعم. اللهم صلوا عليكم سماحت الوالد. الوالد يقول السائل هل صحيح أن لغة أصحاب الجنة هي اللغة العربية؟ ورد لكنه ما جابه. ورد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحب العربية لثلاث أن القرآن عربي وأن الرسول عربي وأن لسان أهل الجنة عربي الله أعلم نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل شارب الخمر في الدنيا إذا تاب من شربها فهل يشرب من خمر الجنة نعم إذا تاب تاب الله عليه من تاب من الكفر والشرك تاب الله عليه فكيف شارب الخمر التوبة تجب ما قبلها نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل أسمع عن تفسير الشيخ فيصل مبارك فما رأيكم في هذا التفسير وهل هو مثل تفسير الشيخ بن سعدي الشيخ فيصل بن عبد العزيز مبارك رحمه الله عالم جليل وداعية إلى الله عز وجل مخلص نفع الله به وله مؤلفات كثيرة ومفيدة ومنها تفسير له ليس تفسيرا بالمعنى المعروف إنما هو دروس دروس في التفسير كان أملاها أو ألقاها أو أنه كتبها على شكل دروس أو على شكل دروس أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين هل يستنبط منها تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء؟ لا. إن كنا من قبل ندعو جمع بينهم مشفقين. كنا من قبل ندعو. هذا جمع بين هذا وهذا. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هل هي في أبناء الصلب فقط؟ أم في أم في الأبناء وإن نزلوا برية برية مطلقة ليست لأولاد السل فقط إنما برية مطلقة أولاد السل وأولاد الأولاد مهما تناسلوا بشرط الإيمان حسناً صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حال النساء اللاتي لم يتزوجن في الدنيا مع من يكن في الجنة وهل لهن أزواج الله جل وعلا يقول إنا أنشأناهن إن, إن جعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين هن يعودن في يوم القيامة في الجنة أبكار بدلا كنا عجائز في الدنيا ويزوجن من أهل الجنة نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الكتب المنهجية التي تنصحون بها طالب العلم أن يدرسها في العقيدة والتوحيد كل كتب السلف كلها منهجية والله الحمد السلف والذين جاءوا من بعدهم ساروا على طريقتهم وعقيدتهم كلها منهجية سليمة نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هناك من يقول لا تدرسوا كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحجته ان الناس ينفرون من اسم المؤلفين ادرسوا بدلها الكتب الاخرى في العقيده مثل كتب الشيخ حافظ الحكمي او المؤلفات الجديده لبعض المعاصرين فما بيان الحق من الباطل في هذا الأمر؟ حافظ الحكمي رحمه الله من اين كتبه ما اخذها الا من كتب شيخ الاسلام بن تيميه ومن كتب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ما جاب شيء من عنده واللي بينفر من اسم شيخ الاسلام بن تيميه ومن اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا لا يريد الحق لا يريد الحق ما ذنب الاسم كلام على هذا دليل على انه ما يبي منهجهم. ما يبي دعوتهم ما يبي ما كانوا عليه ما وقصلها لاسم فقط فهذا هذا كلام فاسد ولا يكتفي ليه نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل أبلغني أحدهم أنكم أفتئتم بجواز فك السحر بالسحر وأن هذا معلق في أحد الاستراحات المخصصة للقراءة على المرضى فهل هذا صحيح عنكم تجيب لي الفتوى تجيب لي الفتوى المنسوبه إلي وشوف الكذب اليوم كثير ورخيص فتجيب لي الفتوى وشوف أما مجرد كلام يقال الكذب اليوم ما يشق على كثير من الناس سهل عليهم جدا نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل هذه المقولة صحيحة وهي قول بعضهم على المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف وعند الموت والاحتضار يغلب جانب الرجاء نعم هذا موجود في كلامهم موجود في كلامهم في حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى لا يأمن من مكر الله وعند وينشط في العمل وعند الموت يغلب جانب الرجاء لانه ما يستطيع يعمل هو في حاله ما يستطيع يعمل لذلك يغلب جانب الرجال وفي الحديث لا يموت منا احدكم الا وهو يحسن الظن الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل والله جل وعلا يقول انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل أهل النار من الآباء يلحقهم أبناؤهم من من الكفار؟ ها؟ يقول هل أهل النار من الآباء يلحقهم أبناؤهم الكفار؟ ما ذكر الله ذلك؟ الله جل وعلا يقول كل أمرين بما كسب راهين إنما هذا خاص بالمؤمنين فقط قاصم بالمؤمنين وأما غيرهم الله جل وعلا يقول كل أمرين بما كسب راهين نعم. صلى الله عليه وسلمحت الوالد يقول السائل يوجد لي بعض الأقارب من طائفة الإسماعيلية وإذا توفي لنا أحد أقاربنا ممن هو على مذهبهم نتنازع نحن وهم عليه فهم يريدون أن يدفنوا الميت على طريقتهم ونحن نريد أن ناخذ قريبنا وإن كان اسماعيليا وندفنه نحن وذلك لكي لا يفعلوا بدعهم عند الدفن وهم يؤذنون في القبر ويكبرون تكبير الجماعي فما هو الحل هل ندفنه نحن أم نتركهم يدفنونه هم وإذا كنا ندفنه نحن فهل نغسله ونكفه؟ هذه خصومة يا أخي. هذه خصومة ترجع بها إلى القاضي يحكم بينكم. نعم. صلى الله عليه وسلم سماحت الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم هل المتقين جمع مذكر سالم أم أنه ملحق بجمع المذكر ملحق السالم ملحق. ملحق. ما هو جمع مذكر؟ ملحق. صلية نصفة الصفات ملحقة. نعم. صلى الله عليكم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق هل هذه الآية من آيات الصفات أم إنه تعبير عن شدة هول يوم القيامة شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذه ليست من آيات الصفات وإنما إثبات الساق ثبت في الصحيح ثبت في الحديث الصحيح لله عز وجل وليس من هذه الآية لأنه في الآية لم يضف قال يكشف عن ساق ولم يقل عن ساقه هذا رأي الشيخ تقي الدين فيما أعلم وفيما قرأت له لكن الشيخ بن باز رحمه الله سمعته يقول له تدل على تثبات الساق لله عزيزي الله أعلم نعم أحسن الله أعلم أحسى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل يوجد لي بعض الأقارب والزملاء يرجعون لأهل العلم الكبار في المسائل الفرعية الفقهية يقول حصلاً يوجد لي بعض الأقارب والزملاء يوجد لي ها؟ نعم هنا. بعض الأقارب والزملاء يرجعون لأهل العلم الكبار في المسائل الفرعية الفقهية أما في مسائل الفثن والمناهج الجديدة فلا يرجعون إليهم فهل أواصل معهم النصحة أم أتركهم لا يرجع, يرجع إلى أهل العلم في كل شيء يرجع إلى أهل العلم في كل شيء والمناهج أهم شيء لان عقيده يرجع الى اهل العلم في كل شيء نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل يجوز ان يحج المسلم تبرعا من مال غيره مع قدرته الماليه على دفع المال اللازم للحج الجواز يجوز لكن كونه يبي يتورع ويقول ابي لا لي وبانفق من مالي هذا هذه شك احسن اذا انفق من ماله وحج من ماله هذا أحسن وإن قبل التبرع هذا جائز نعم صلى الله وسلم الوالد يقول السائل ما حكم الحج بدون تصريح الذي وضعه ولي الأمر وهل يأثم من فعل هذا أي نعم يأثم لأنهم عاصل ولي الأمر ولأنه يعرض نفسه للمسؤولية يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء فلا يحج إلا بترخيص؟ نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل وولي الأمر ما هو منع الناس من الحج لكن قصده تخفيف الزحام تخفيف الزحام ولأن الدول الأخرى الدول الإسلامية الأخرى حدد لها, حدد لها عدد من الحجاج فقالوا ألمى مثل الدول الأخرى لماذا أنها تترك ولا يحدد لها هذا القصد نعم أحس الله عليكم الوالد يقول السائل امرأة حجت وهي محرمة وأثناء الحج جاءها اتصال بأن زوجها توفي يقول احصل الله عليكم امرأة حجت وهي محرمة وأثناء الحج جاءها اتصال بأن زوجها توفي فماذا عليها أن تفعل إذا تفعل؟ كانت أحرمت فإنها تمضي تكمل المناسب أما إذا بلغها الخبر قبل أن تبلغ مسافة قصر فإنها ترجع وين بلغت مسافة القصر أو أحرمت فإنها تمغي تكمل حجة نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل في المسح على الخفين هل يمسح رجليه جميعا أم يبدأ باليمين ثم اليسار ما في مانع يبدأ باليمين ثم باليسار أو يمسحهما جميعا ما في مانع نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل هل الرفع من الركوع والاعتدال منه ركن واحد أم أنهما ركنان ركنان الرفع ركن والاعتدال ركن آخر قد يرفع ولا يعتد نعم عسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم المسح على الجورب أو الشراب الذي فيه خرق بسيط وما هو الفرق بين الجورب والشراب الجورب والشراب الشراب ويشترط فيها أن يكون سميكا يستر ما وراءه فاذا كان فيه خروق أو شقوق يظهر شيء من الجلد فلا ينسح عليه لأنه ليس حائلا أما إذا كان الشيء الذي فيه غير ظاهر مثل خلل النسيج شيء غير ظاهر فهذا لا يضر خلل النسيج ما يضر نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل إذا أحدث الحاج وهو في الطواف فهل يعيد الطواف أم أنه يكمل من الشوط الذي أحدث فيه؟ لا. إذا أحدث في إثنى الطواف بطل طوافه كله. مثل الصلاة إذا أحدث في آخر ركعة منها بطلت كلها. فيس في, في يتوضّع ويعيد الطواف من جديد مثل الصلاة تماماً. نعم. صلى الله عليه وسلم أتى الوالد تقول السائلة. ما حكم الإحرام للمرأة وهي ترتدي النقاب الأفغاني وهو عبارة عن نقاب يوجد به في مكان فتحة العينين قماش مخرق حتى تتمكن من الرؤية وما حكم من اعتمرت أو حجت وهي ترتدي نادم أنه يسمى نقابها لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب مطلقا ولم يفصل ما قال النقاب العربية هو النقاب؟ نقاب خلاص مادام يسمى نقاب فلا تلبسه وأما أنها حجت وهي لابسها للنقاب وهي تجهل للحكم حجها صحيح ويعفو الله عنها نعم السلام عليكم سماحة الوالد تقول السائلة إنها بعد انقطاع الدم عنها باسبوع ذهبت للعمرة وبعد أن شرعت في الاحرام نزل منها قطرات دم متقطعة على مدى يومين لكنها استمرت في عمرتها فهل عليها شيء؟ إذا كانت العادة ما كملت فهي حائض والطواف غير صحيح أما إذا كانت عمرتها كملت حيضتها إذا كانت حيضتها كملت وجاءها نقاط بعد بعد كمال العادة وراء النقاط انقطاع الدم النقاط ما تظر إذا كانت بعد الانقطاع الكامل وتمام العادة النقاط اليسيرة ما تظر إلا إذا خرجت وهي تطوف فإنها تنقض الوضوء تنقض الوضوء لا لأنها حيض ولكن لأنها خارج من السبيل فتنقض الوضوء فتخرج وتتوضى وتستأنف طواتنا صلى الله عليكم الوالد تقول السائلة امرأة ينزل معها ماء خفيف دائم في أوقات الطهر كلها وهذا من قديم منذ عشر سنوات فما حكم ذلك وهل يؤثر نعم هذه مثل اللي حدثه دائم عليها لا تتوضا إلا عند الصلاة تستنجي تضع شيء على الفرق يمنع تسرب ثم تتوضا وتصلي في الحال لأن مثل من حدثه دائم نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل من اغتسل غسل نظافة ونوى رفع الحدث الأصغر فهل يصح ذلك أم لا بد له من الوضوء إيش؟ يقول الصلاة عليكم من اغتسل غسل نظافة ونوى رفع الحدث الأصغر فهل يصح ذلك أم لا بد له من نية الوضوء هنا نية رفع الحدث هو هي الوضوء فإذا توضى ناوج الرفع الحدث فهذا هو الوضوء نعم سماحه الوالد يقول السائل تركت بعض الصلوات عمدا قبل بلوغي وبعد بلوغي نعم يقول حسن الله عليكم تركت بعض الصلوات عمدا قبل بلوغي وبعد بلوغي وأنا نادم على ذلك وأريد أن أتوب فماذا أفعل توب, توب إلى الله وبادر بالتوبة وإذا كانت الصلوات التي تركتها كثيرة فتكفي التوبة التوبة تجب ما قبلها وحافظ على الصلاة في المستقبل نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في منطقتنا تنتشر بعض الألفاظ فما حكمها كقول بعضهم الله أبوك نعم يقول, يقول بعضهم الله أبوك نعم يقول بعضهم الله أبوك لا أدري الله إيش أبوك أبوك نعم اعوذ بالله ما يجوز الكلام نعم عليه أن يترك هذا وتنهون عنه. خو إن يقول لله يا أبوك لله. عليه يقولون وتعجب يعني. لله يا أبوك هذا لا بس أما الله أبوك هذا لا بأس. نعم يقول حس الله وقول بعضهم يا غارت الله يا قوة الله. يقول وقول بعضهم يا غارت الله ويا قوة الله, الله, الله. ما تدعى الصفة ما يقول يا رحمة الله يا وجه الله يا الصغة لا تدعى وإنما يدعى الله جل وعلا فيقال يا الله نعم يقول أحصل إليك وقول بعضهم عند الغضب أم الصبيان وأسماء أخرى للجن ماذا أم الصبيان كان قصد انه يدعو الجن ويستغيث بالجن هذا شرك بالله عز وجل دعاء الأموات والغائبين من الجن والشياطين وحتى الصالحين ما يدعوهم وهم غائبون دعاء الغايب هذا شرك بالله عز وجل نعم والله تعالى عالم صلى الله وسلم على نبينا